ب س م الله الرحمن الرحيم ا ل و ج ه الاول يبدأ وحالا يبدأ م ج م و ع ة رسائل وفتاوى في مسائل م ه م ة تمس اليها ا ل ح ا ج ة العصر لعلماء مجد الاعلام من م ث ب و ع ا ت صاحب ا ل ج ل ا ل ة ا ل س ع و د ي ة و م ح ي ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة الامام عبد العزيز آ ل سعود سلك الله بنا وبهم صراطه المستقيم وثبتنا على دينه القويم وعن سائر الالتزام و أ ع ا ظ ن ا من الطرق ا ل م ف ض ي ة بسالكها إ ل ى طريق الجحيم آ م ي ن سلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و أ م ا بعد ف ا ل ب ا ئ ث لهذه ا ل ن ص ي ح ة إ ق ا م ة الحجه على المعاند والبيان ا ل ج ا ه ل الذي نيته وقصده طلب الحق ولكنه ابتلي بالوساوس والغرور تعلمون ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وما ه و جاء به من البرهان والنور قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم مبينة للذين يخالفون الناس جاءكم برهانا وأنزلنا نورا وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما عنه فانتهوا وقال تعالى فالوحر الذين يخالفون عن أمره فخذوه نهكم عنه من قد ربكم أن تصيبهم فتنة أو فتنة تصيبهم يصيبهم ع ذ ا ل ف ت ن ة هي الشرك ه ا م ش ا ل ف ت ن ة في أ ص ل ا ل ل غ ة ا ل م ح ن ة والابتلاء بما يشق على النفس بما ا يشق على ل ن فعله س ف أ و تركه ومنهم قوله تعالى إ ن ا أموالكم وأولئ بكم فتنة قوله ونبلوكم بالشرد والخير ف ت ن ة وتفسروا و بما ق ع ا ل ف الفتون والإفتان ت و وقعوا ن بما به من الشرك و ا ل ك ف فسرت ر والشهاوات وقد ف ي آ ج ة ان ل و ر ا ل ت ي أ و ر د هناك ا الشيخ ه ب ا ل ف ر أو ب إ ظ ه ا ر ه ل أ ن ه ا ن ز ل ت في ا ل م ن ا ق ي ن انتهى الهامش و ن ع و د إلى ل ا ن ص وفرض ا ل ل ه ع ل ي ن ا ا ل إ خ ل ا ص ف ي ا ل و واتباع ب نبيه ا د ة سنة عليه س الله صلى ل من ولا لأحد أقدر شيء م ا ل أ ع م ا ل إلا ل ا ا ب ق ي م بهذه ي ن الإخلاص والمتابعة فالإخلاص أ ن يكون العمل لله و ا ل م ت ا ب ع ة أ ن يكون متبعا ل أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم ل أ ن كل ع ب ا د ة حدها الشرعي ما أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي ليست الأباوة عليه عرح الناس ولا ما مقاييسهم وعقولهم مقاييسهم مقتبته ما درج عرح لها حد يقف المؤمن والخائف من عقاب الله عنده وهو ما أ م ر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو وقال من أحدث شيئا ليس عليه أمرنا خامش مردود عليه لا يقبل والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم عليه عليه عليه ليس وقال ليس لا يقبل والحديث باللفظ الذي شيئا رواه أي فهو فهو أخبره أحدث رد رد باللفظ ا ل وما ل هنا ب و داود وابن ماجه بلفظ امرنا إلى النص. وما خرج احد عن شريعته وطريقته الا سلك احدى الطريقتين اما جفاء و ا ع ر ا ض واما غلو وافراط وهذه مصائد الشيطان التي بها بني ادم ولهذا سبحانه العلو فقال تعالى يا اهل الكتاب يصد بني عن حذر لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى لا تتبعوا غ غير ل الحق ولا و ا في دينكم أ ه و ا ء قوم قد اضلوا من قبل و أ ض ل و ا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فلما في فيها الله سبحانه على المسلمين في آخر هذه الأزنان التي اشتدت فيها غربة الدين المسلمين لهم الكرة ولما بإمام إلى دين الله وإلى من باجتماع شعثهم بإيمان وضعوهم سبحانه اشتدت هذه طاعته غربة آخر ورد دين بماله ونفسه ولسانه وهدى الله بسبب ذلك من هدى من ا ل ب ا د ي ة وعرفهم ا ل إ س ل ا م ورغبهم فيه ودانوا به وهي من أ ع ظ م النعم عليهم وعلى المسلمين أ و م ايمودا هداهم ل ن ه ه و ع ر ف به أ خ ر ج ه م من م ل خلقوا له ذ ي وقد ت ع ب سبحانه وبحمده د ه الله م و كانوا قبل ذلك في ج ا ه ل ي ة جهلاء و ض ن ا ل ة عمياء اشقى الناس في الدنيا من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ر ب ي في النار فالواجب علينا وعليكم معرفة المعنى والقيام بحق الله تعالى في هذه الله ذلك بحق وشكر, نعمته وشكر نعمه ت وشكر ن عليكم م ه ع ولا تكونوا كالذين بدلوا ن ع م ة الله كفء و أ ح ل و ا قومهم دار البوار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إ خ و ا ن ا وكنتم على شفا ح ف ر ة من النار ف أ ن ق ذ ك م منها كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تهتدون إ ل ى قوله ولا تكون تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه من وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم فذوقوا الذين البينات لهم الذين العذاب ما جاءهم عذاب فأما إيمانكم تبعد أكفرتم منك بالماكن من عظيم بعد بعد أنتم تكفرون وأما الذين وجوهه ففي رحمة الله هم فيها خالدون رحمة هم الذين الله فيها بيضت ففي قال ابن عباس رضي الله عنه تبيض وجوه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وتسود وجوه أ ه ل ا ل ب د ع ة والشناعه ة وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ونوسى وإيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا أقيم تعالى الدين ما إبراهيم لكم إليك الدين شرع من أن به به ف كبر على المشركين ب على ما ت وما ه إليه و ق ل تفرق ع ا وما ل ى ت الذين أ و ت و ا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءتهم ا ل ب ي ن ة و ا ل آ ي ا ت في النهي عن التفرق في الدين والاختلاف ك ث ي ر ة لكن القصد التنبيه على ما يلقي الشيطان ويزينه للناس من التفرق والاختلاف والذي قصده الله والدار الله الآخرة يرد ما صدر وما سمع إلى كتاب الله وسنة رسوله كتاب وسنة قال الله تعالى ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول ولا هنا عمل إ ل ا بدليل وبرهان يطالب به صاحب العمل وقد الأرور في ورميهم بالمداهنة وأشباه هاوه الأقاويل الخلق بالمداهنة صدت دين لغني الطعن العلماء التي الله غره عن من عن في بعض أكثر وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولايه بامور وقد علمتم ما جاء به صلى الله عليه وسلم وفرضه من السمع والطاعه قال الله تعالى ونهى صلى الله عليه وسلم عن إ ن ك ا ر المنكر إ ذ ا أ ف ض ى إ ل ى الخروج عن ط ا ع ة ولي ا ل أ م ر ونهى عن قتالهم لما فيه من الفساد ق الا إ ل أ ن تروا كفرا بواحا عند عندكم فيه من الله برهان أ خ ر ج ا ه في الصحيحين وقوله الا منازع ا ل أ م ر أ ه ل ه دليل على المنع من قتال ا ل أ ئ م ة إلا أن يروا كفرا بواحا أن ه و الظاهر الذي قد باح به صاحبه به قد فطاعت ولي الامر وترك منازعته هي فصل النزاع بين أ ه ل ا ل س ن ة وبين الخوارج و ا ل ر ا ف ض ة وعن ح ذ ي ف ة بن اليمان رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع و أ ط ع ل ل أ م ي ر و إ ن ضرب ظهرك و أ خ ذ مالك وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ر أ ى من أ م ي ر ه شيئا يكرهه فليصبر ف إ ن ه ليس أ ح د من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إ ل ا مات م ي ت ة ج ا ه ل ي ة وعن عبد الله بن عمر بن الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من ط ا ع ة لقي الله يوم ا ل ق ي ا م ة لا حجه له ومن مات وليس في عنقه ب ي ع ة مات ميته ل الحديث البيعة والطاعة ي في ة فذكر هذا ا و خ جاهليه عليهم للعهد نقض و ل ب ي ع ع وترك ت ط ا م ترك ل ل ط ا ا ا ع ة وبهذه أ ح د ث ث و أ ا ل ا أصحاب الله صلى الله لها عمل عليه وسلم رسول صلى وراوا ع ف أنها من ل ص ل ل ل ت ي ان يقوم وشاهدوا الإسلام م إلا بها نزيد بن ع الخارج و و ي ة ا ح ج ج ا ومن بعدهم ل ل خليفة ل ا ا العزيز ظاهرة ولهوا ا ش د عبد عمر عن أمور ر بن ليست خفية خ عليهم والطعم ورأوا ل فيهم أن الخارج عليهم خارج عن ل ي ه م خارج د ع و ة المسلمين إ ل ى ط ر ي ق ة الخوارج ولهذا لما حج ب ن عمر رضي الله عنه مع الحجاج وطون في رجله قيل له ان اباورك على الخروج على الحجاج وعزله وهو امير من امراء عبد الملك بن روان غلظ الإنكار عليهم وقال لا أنزع طاعة عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره من ودا تقدم واحتج الذي فإذا فهمتم ذلك وصدقه باطلا مما سمعتم و الفعل من ب د ل المال والسلاح و ا ل ق و ة و ي ع ا ن ه المهاجرين ل أ ج ل دينه لا لقصد سوى ذلك لا عرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلى منافق بقلبه وليته ما اعتقده المسلمين الطائم على العلماء فالخطأ منافق مفارق ما اعتقده وقاموا عرف عرفه من منه وأن يجحده به يرصب أحد والحق ضاله المؤمن فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبينه جهارا ولا يخف الله ل و م ت لائم حتى يعرفوا ح ق ي ق ة الطعن وموجبه يحذر التنادي الضلالة والخروج عن في الجماعة فالحق علوف والباطل شنوف والشيطان شنوف ش متكئ على شماله يدب, بي يدب بين الامه بالعداوه والشحناء عياذا بالله من فتنه جاهل مغرور او من خديعه فاجر ذي بهاء وفجور ينور به الهوى ا ويزين له الشيطان طريق الغواوه والردى والله اسال ان يثبتنا واياكم على دينه و أ ن لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا وان يهب لنا من لدنه رحمه انه هو الوهاب وصلى وآله وصحبه و الله على محمد سؤال ل ل م ت س ي كثيرا إ ى يوم الدين الرساله د ي ن ا ل الثانيه ة بسم ا ل ل ا ل ر ح من الرحيم من سعد بن حمد بن عتيق إ ل ى من يصل إ ل ي ه هذا الكتاب من إ خ و ا ن ن ا من اهل الارطاويه ر م وقحطان و غ ي ر ه م من إ خ و ا ن ن ا المسلمين م نور الله قلوبنا وقلوبهم بنور العلم و ا ل إ ي م ا ن وجعلنا و إ ي ا ه م من أ ت ب ا ع ا ل س ن ة و ا ل ق ر آ ن و أ ع ا د ن ا و إ ي ا ه م من زيغ القلوب ونزغات الشيطان السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبعد ف إ ن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق و أ ن ز ل عليه الكتاب المبين وجعله هدى للمتقين وشفاء ورحمه للمؤمنين وحجه على المبطلين ودمر ا ل ر ح م ة و ا ل س ع ا د ة والفلاح والهدى والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار لمن اتبعه وعمل بما فيه وتوعد من خالفه أ و أ ع ر ض عنه ب أ ن و ا ع من الوعيد قال تعالى وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال كتاب أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك وليدبروا اياته وليتذكر اولي الالباب وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه ة اعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال بعض السلف تكفر الله لمن قرا القران وعمل به الا يضل في الدنيا ولا يشقى في ا ل آ خ ر ة ومما ب ا أ ر ل ل ه به في ك ت امر ب ه و م ا أ الله به في كتابه المبين و أ و ح ا ه إ ل ى رسوله ا ل أ م ي ن الحث على الاجتماع على الدين والاعتصام بحبله المتين واتباع سبيل المؤمنين واجتماع ما ظنه الله سبحانه من أ خ ل ا ق من ظنهم في كتابه من أ ه ل التفرق والاختلاف و ا ل م ش ا ق ة له ولرسوله و م خ ا ل ف ة أ ه ل الصراط المستقيم قال الله تعالى شرع إبراهيم تتفرقوا لكم الدين والذي إليك أقيلوا الدين ولا من ما وما وموسى نوحا أوحينا وصينا وعيسى وصى به به فيه أن كبر على المشركين ما تدعوهم إ ل ي ه وقال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ا بالمعروف وانهينا المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه البينات بعد وأولئك وأولئك هم من عن اولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم قال بعض المفسرين تبيض وجوه اهل السنه و ا ل إ ئ ت ل ا ف وتسود وجوه اهل البدعه ا والاختلاف وقد ورد في الحديث عنه صلى انه ل ل عليه وسلم ه أ قال إ ن الله ورد لكم ثلاثا أ ن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و أ ن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و أ ن تناصحوا من والله الله عليكم ومن أ ع ظ م أ س ب ا ب التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحق و ا ل إ ن ص ا ف من وقع في كثير من الناس من الافتاء في دين الله بغير علم والخوض في ا ل مسائل العلم ي بغير د ر ا ي ة ولا فهم ف إ ن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم في أ س م ا ئ ه وصفاته وشرعه و أ ح ك ا م ه وجعل ذلك قرينا للشرك الذي هو أ ع ظ م المحرمات بل عده المحقق ابن القيم أ ش د من الشرك ل أ ن الشرك كفر قاصر على صاحبه والقول على الله بغير علم كفر متعد ضروره ة الآية إلى الناس ل راجع تفسير الآية له في م د الى ر ج ا س ا القول ل أدلة ل ك كون ي ن ومن ع ا ل ل تعالى بغير علم شرك قوله عز وجل ه عز بغير شرك أ ن لهم ش ر ك ا ء شرعوا لهم من الدين ما لم به الله لهم لم به من يأذن انتهى الهامش ونعود إ ل ى النص كما قال الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ومن أ ن تشركوا بالله ا لم ي ز ل ل به س ط اظلم ن ا وأن ا لا ل ت ع ممن وقال تعالى وَلَا تَقُولُوا تَصِفُ َ افترى ل حَلَالٌ ل َْ هَذَا وَهَذَا حَرَامٌ ت و ا ع ل الله الكذب إن الَّذِينَ إِنَّ يَفْتَرُونَ على ََ الله َِّ الكذب ََِْ لا َ يفلحون َُُِْ وَمَنْ أَظْلَمُ افْتَرَى وقال تعالى كذبا ليضل الناس بغير علم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين وهذا مصداق ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آ خ ر الزمان من علم المفتين المضلة الناس قبل بذهاب بالفتوى أهله الجهل الجهلة واتخاذ وظهور وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إ ن الله لا يقدر العلم انتزاعا ينتزعه من سرور الرجال ولكن يقدر ع ل م ا ء حتى إ ذ ا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا واضلوا وقد قال تعالى في هذا الصنف من الناس ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم يوم أوزارهم ومن علم أوزار بغير وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من سمى ا ل إ س ل ا م س ن ة ح س ن ة كان له أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أ ج و ر ه م شيئا ومن الإسلام سمة سيئة كان عليه وزرها ووزر سمت سنة كان الإسلام بها عليه عمل إلى سيئة أوزارهم تحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف ب و ل ا ي ة المسلمين والتساهل ب م خ ا ل ف ة إ ي م ا ن المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره وهذا من الجهل والسعي في ا ل أ ر ض بالفساد بمكان يعرف ذي وإيمان الإسلامية دين عقل علم بجماعة جماعة وطاعة بالضرورة ذلك كل وإيمان وقد بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا ولا جماعة إلا ولا وقد بإمامه إمامه إلا أنه بسمان وطاعة وقد ن الخروج عن طاعة عن سبيل الهدى والرشاد وقد قيل تهدى الامور باهل الراي ان رشدت و إ ن تولت ف ب ا ل أ ش ر ا ر تنقاد و ا لا يصلح الناس ف و ض ا لا ص ر ا ت لهم ولا صلاح إ ذ ا جهالهم سادوا وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال و أ ن ا أ ا م ر ك م بخمس السمع و ا ل ط ا ع ة والجهاد و ا ل ه ج ر ة و ا ل ج م ا ع ة ف إ ن ه من فارق ا ل ج م ا ع ة قلب شبر فقد خلع ربقه ة الإسلام من م ع ق وفي الاسلام ح د ي ث ث ل ث لو غل عليهم قلب م م إ خ ل ص ا ل ع ل لله و من ا ا ص ح ة ل ل م م س عنقه فان دعوتهم تحيط من ورائهم ومن ذلك ما وقع من غلاه هؤلاء من اتهام اهل العلم والدين ونسبتهم إ ل ى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من امر الله سبحانه وكتمان ما يعلمونه من الحق ولم يدر هؤلاء الجهله ان اغتياب اهل العلم والدين قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما لا الذي مبينا ن ذلك التزموه ما وألزموا م م ب البادية والتزام الحبر والبنيان المسلمين والتزام وإنشاء العمران من سكن ترك والتشديد في أ م ر العنائم والعدوان على كثير من أ ه ل ا ل إ س ل ا م والتوحيد بالضرب الشديد والهجر والتهديد ولا من الأمور التي خرجوا بها عن حكم العقل والعدل والإنصاف وانتظموا والظلم والأتساف وهم يحسبون مهتدون ويزعمون التي العقل سلك أهل الجهل وهم مع ذلك يحسبون أنهم أنهم مصلحون هذا بها بها غير في أنهم أنهم من حكم مع عن أ ل ا إ ن ه م هم م ف س د و ن ولكن لا يشعرون وهذه ا ل أ م و ر ونحوها يكفي في ردها مجرد ا ل إ ش ا ر ة والتنبيه دون بسط القول فيها واستقصاء الادله أ د ل على ة ر ب ه فاتقوا فيه فرقوا الله الله واتقوا ومن ترجعون فيه إلى الله ولا تكونوا كالذين ترجعون وبعض ومن إلى ي شيعة ن وكانوا نعمة ه م واذكروا ل على ي ك كنتم قلوبكم وكنتم م فأصبحتم بنعمته إذ إخوانا بين أعداء فألف ل شفى ف ح ربها ة من النار فأنقذكم منها النار كذلك ي ي ن ا ل ل لكم آ ت تهتدون ونسأل الله تعالى ه الله لعلكم ونسأل ايها ا ك م ص ر ل م م س ت ق ي ي و ج ن الاخوه موجبات غضبه وعذابه ا أ ل على كل وصلى ي شيء قدير م إنه ل ل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الرسالة الثالثة إلاء ل ه وصحبه نبينا من ي ا محمد ش محمد عبداللطيف بن عبد آل الشيخ آل ا ا ل ل ل ش ي خ ع ب د ا ل ع ز ز ي ا ل أ ن ق ر ي بسم ا ل ل الرحمن ل ه ا ر ح ي م الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق على حين ف ت ر ة من الرسل فهدى به إ ل ى أ ق و م المناهج و أ و ض ح السبل فشرع الشرائع و ب ي م ا ل أ ح ك ا م و لم يقبضه اليه حتى تم شرعه و كمل فمن أ ر ا د الله سعادته اكتفى بهديه عن سائر الشرائع و النحل ومن قضى, قضى عليه بالشقاء صدف عن ذلك و عدل ونشهد وحده ومن عرض من كل كرب ووجل ونشهد أن تنجي من شريك شهادة إله الله له قائلها عبده محمد أن لا إلا لا كل ورسوله أفضل الخلقي عرض كرب وخاتم الرسل وصلى الذين ل عليه وعلى آله ل ه وأصحابه ا حازوا قصب ا ل سبق الفضائل بالعلم والعمل اما بعد فان الله سبحانه وتعالى لما من على باضيه مجد في اخر هذا الزمان بالاقبال على تعلم دين الاسلام والعمل به وكثر ذلك فيهما ن ت ش ر وراى الشيطان منهم قوه في ذلك وحرصا على الخير وردهم الأولى حالهم منها على التي انتقلوا ف أ خ ذ في فتح أ ب و ا ب من أ ب و ا ب الشر حسنها لهم وزينها وجعلها لهم في قالب ا ل ق و ة و ا ل ص ل ا ة في الدين و أ ن من أ خ ذ بها فهو المتمسك ب م ل ة إ ب ر ا ه ي م ومن تركها فقد ترك م ل ة إ ب ر ا ه ي م وهذا هو المعهود ذكر أ ن الشيطان لعنه الله يشم قلب العبد ف إ ذ ا ر أ ى فيه كسلا سعى في رده عن الدين ب ا ل ك ل ي ة وان ر أ ى فيه ق و ة سعى في حمله على م ج ا و ز ة الحد و ا ل ز ي ا د ة على ما شرعه الله ورسوله و إ ذ ا أ خ ب ر ب ا ل أ م ر المشروع قال له الشيطان ما يكفيك هذا ف إ ن الواجب عليك شيء غير هذا هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى معنى لذا علم هذا فمن ا ل أ م و ر التي أ د خ ل على ا ل إ خ و ا ن وفقهم الله انه ل ل ه أ غلظ أ م ر ا ل أ ع ر ا ب عندهم حتى صار منهم من يعتقد كفرهم مطلقا ومنهم من يرى جهادهم حتى ي ل ت ز م س ك ن القرى والجواب عن هذا أ ن تعلم أ ي ه ا المنصف الذي م ر ا د ه الحق اما الواجب علينا يتنازعنا فيه المنصف إلى كتاب الله ونحن س ة رسوله ولا يرد ولا ذلك إلى محض الجهل والهوى ا ا أو س س ت نطالب ن من قال ذلك بدليل من كتاب الله أ و س نقل ة ر س عن الخلفاء الراشدين والصحابه المهديين أ و من تبعهم من أ ئ م ة الدين ف إ ن كان اعتمادهم فيما توهموه من إ ل ز ا م ا ل ب ا د ي ة بالسكنى في القرى على مطلق وجوب ا ل ه ج ر ة ف م ع ر ف ك عن ح ق ي ق ة ا ل ه ج ر ة ا ل و ا ج ب ة بالشرع ا ل م ط ه ر فنقول ا ل ه ج ر ة تجد من بلاد الشرك إ ل ى بلاد ا ل إ س ل ا م على من لم يقدر على إ ظ ه ا ر دينه ف إ ن كان المحل الذي فيه ا ل أ ع ر ا ب تظهر فيه شعائر الشرك وتفعل فيه المحرمات وتترك فيه الواجبات فإن الهجرة ت ج ب من ذلك المحل إ ل ى بلاد تظهر فيها شعائر ا ل إ س ل ا م سواء كان ذلك في ب ا د ي ة أ و ح ا ض ر ة و أ م ا ا ل ب ا د ي ة الذين هم في ولايه امام المسلمين وهم مع ذلك ملتزمون شرائع ا ل إ س ل ا م من ا ل إ ت ي ا ن ب أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة وترك الشرك والكفر ولا يظهر فيهم شيء من م و ا ق ض ا ل إ س ل ا م فلا تجب عليهم ا ل ه ج ر ة إ ل ى القرى ولا يجوز ل ز الزامهم م م ه ب إ بذلك ومن أ ل ز م ه م بذلك وراه دينا فقد شرع في الدين ما لم ي أ ذ ن به الله قال تعالى ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ف ه ومن ر د و عليه ك ا ئ ا نصب كان وقال تعالى ولا تقولوا لما ت ف ألسنتكم ل ك ا ذ ه ذ الزام ح ا ل و ه باديه المسلمين ب س ك ن القرى إ ل ى دين الله ورسوله فقد افترى وضل نعم تستحب ا ل ه ج ر ة في حقهم والحالة هذه لما هذه يترتب على ذلك من حضور الجمع و ا ل أ ع ي ا د وغير ذلك من غير إ ك ر ا ه على ذلك فافهموا حكم ا ل ه ج ر ة ومن تجب عليه وقولوا بعلم وداوا الجهل والهوى واستحسانات العقول و إ ن أ ر د ت م الدليل على ما قلناه فانظروا إ ل ى س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه و أ ص ح ا ب ه وحالهم مع أ ع ر ا ب ه م الموجودين في عصر ا ل ن ب و ة وما بعده ف إ ن ه م لم يلزموهم ب س ك ن القرى ف إ ن كان عند أ ح د دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فليوجدناه ونقبله على ا ل ر أ س و ا ل ع ي د فقد ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ب ر ي د ة الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه في أ ع ر ا ض المسلمين فانه إ ن ه ق ل ك ا النبي ا صلى ل ل عليه وسلم إذا أميرا على وسلم إلى أميرا سرية جيش أو أمر إذا قال و دعوهم ل ه ثم إ فإن س ل فاقبل ا أجابوك م منهم وكف عنهم وكف ثم أ د ع و ه م إ ل ى التحول من دارهم إ ل ى دار المهاجرين ف إ ن أ ب و ا ف أ خ ب ر ه م أ ن ه م يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الحديث الحديث كان النبي الله أعراب بالهجرة وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي في أواخر الوفود فدل على صلى عليه وسلم ولم ينزلهم فصل رحمه قد قدوم وفد في في في في عبس أنه زمن بني